بسم الله الرحمن الرحيم وان غرقا وان نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات صبع والرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون اننا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قواه إذ هدى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 وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم بشد خلقا أم السماء بناها وقفع فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أنساها متاعها انعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن إلى ربك بوتها إنما تموذر يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا, لم يلبثوا إلا أو ضحاها